خلق الإنسان من صلصال كالفقار وخلق الجان من ماره من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما فارزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواب. المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكلبان كل من عليه فان ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكلبان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 إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آل ربكما تكذبان يُرْسَلُ عَلَيْكُمَ أَشُوَعَضٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرًا فَبِعِيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَإِنَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَعُدَةً كَالْدِهَانَ فَبِعِيِّ آلَاءِ بِكُمَا تُنذِّبَان فَيَوْمَئِذٍ لا ذَنْبِهِ إِنسٌ ولا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تكربان. يُوقَفُ المجرمون بِسِنَامِهِمْ فَيُوقَفُونَ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هذه هَٰذَا هُوَ الْجَنَّةُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَقُومُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آل فبأي آل ولمن خاف مقام ربه جناتا ففي أي آلاء يعبك ما تكذبان ذواتا أفنان يثب آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فباي الاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهه زوجان فباي الاء ربكما تكذبان متفقين على فرش بطائنها من استبق وجن الجنتين دا فبأي آلاء ربكما تكذبا فيهن قاصرات الطرف لم يطمتون إنس قبلهم ولا جان فَبِأَيِّ آلاء ربكما تكذبا فَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ, إلا الإحسان فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مدهامتان ما جنتان فبأي آلاء يربك ما ما فيهما عينان نظاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما فاكعة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكربان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكربان حور مقصوات في الحيام فبأي بِكُمَا تَكذِّبَانِ لَمْ يَقُمْسُنْ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ كما تكذبان تبارك اسم ربك ذي